هيا هيا الى الداخل يا ابنائي فإن المطر شديد في الخارج والهواء شديد البرودة انزلوا انزلوا اطلبوا امرك اخفوا يا ابنائي حتى لا يجرفكم الماء تشبثوا من جذعاني بقوة ها ها ها يا الهي لقد جرف الماء كل ما كان لدينا من الحبوب ولم يبقى لنا شيء إنني جائعه يا أمي اين الطعام؟ أنا ايضا جائعة أريد طعاما سأخرج لأبحث لكم عن طعام يا إلهي لا يمكنني العثور على أي طعام في هذا اليوم سأعود إلى الجحر ثانية وعندما يبدا المطر سأخرج من جديد للبحث إن شاء الله هل احضرتي طعام يا امي؟ اين الطعام يا امي؟ اه اولادي جاءون وليس لدينا اي طعام ماذا افعل يا ربي؟ ماذا افعل؟ اه فكره طيبه ساذهب الى جارتنا فربما اجد لديها بعض الطعام لاولادي زالت الصلاة تنقش أرجو ألا أتسبب في مضيقتهم بحضوري في هذا الوقت ويسر ماذا أفعل والصغار ليس لديهم أي طعام آه. آه. هذه الحبوب سوف تكتن عدة أيام حتى يتوقف المطر وتصدق الشمس. أجد لديك بعض الحبوب يا جارتي العزيزة فأولادي يكون من الجوع وليس لدينا أي طعام أنت تعلمين يا عزيزتي أن الشتاء والمطر منعنا من الخروج للبحث عن الحبوب والطعام وقد نفد ما لدينا من الحبوب ماذا أفعل الآن يا رب Samen met de kamer. Ami, jij het? Ami, jij het? Ami, jij het? Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. يتوقف المطر وتشرق الشمس فأبحث لكم عن الطعام آه الحمد لله الحمد لله لقد انقطع المطر وأشرقت الشمس من جديد الحمد لله هذه الحبوب سوف تكفينا لعدة أيام حتى نخزن المزيد من الحبوب بعد أن يتحسن الجو هيا يا أبنائي لنحمل هذه الحبوب إلى البيت هيا لم أعد أقوى على السيف لقد عشتنا على الانتهاء يا أبنائي والآن هيا يا أبنائي إلى اللوم تعبتم كثيرا إنني جائع يا أمي لم تعد لدينا أي حبوب يا صغيرتي آه. سأذهب إلى جارتنا النملة الطيبة لأطلب منها بعض الطعام يا جارة العزيزة، أولادي يبكون من الجوع وليس عندنا أية حبوب لا تحملي همّا يا صديقتي سأقتسم ما لدينا من طعام بيننا وبينك وسأحمل أنا وأبناء الحبوب إلى صغارك حالا أشكركم أشكركم جميعا فقد تعلمت منكم درسا في الكرم لن أنساه أبدا